أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أين عِمِّهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا وهو العلي العظيم صدق الله العظيم